إنه هو السميع البصير، واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدا، وجعلناه هدا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح.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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وليدخلوا المسجد وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا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 فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتعو فضلا من ربكم ولتعلمو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 وما كان عطا ربك محظورة أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل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 وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ مُبْتَغًا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولا لأيك كان عنه مسؤول ولا تمشي في الأرض مرحى ولا تمشي في الأرض مرحى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيؤعد ربك مكروها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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أفقهه وفي أذانهم وقرء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو ولو على أدبارهم نفورا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 والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبير. اذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ قَالَ اذْهَب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّفْظُورًا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 هَذِهِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنُّوا أَيْ يَخْصِبَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندع كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيعينه فأولائك فأولائك يقرؤون كتابهم ولا يُضلّمون فتلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى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 وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا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 قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدب حينا فلتلك عسائيا بعثك ربك مقاما محمودا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا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 قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله ويسألونك عن الروح ول الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتين من العلم إلا قليل ولئش إن لا نذهب النبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك به علينا وكيلا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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال فأباء أكثر الناس إلا كفراء فأباء أكثر الناس إلا كفراء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 أَلَيْنَاكِ سَفَاءٌ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَك بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ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 لا نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفّا بالله قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبير بصيرا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا عميا وبكما وصمم مأواهم جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرا كل ما خبت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 قال لقد علمت لقد علمت ما انزلها الا رب السماوات والارض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه, فأغرقناه فأغرقناه فأغرقناه وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسْرَائِيلَ اسْكُونُوا الْأَرْضَ فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفي جئنا بكم لفيفها وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونبيراً وقراناً فرقدناه لتقرئه على الناس على مكث لتقرئه على الناس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 إذا يتلا عليهم إذا يتلا عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعونا ويخرون للأذقان يبكون وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ قل دع اللّه أو دع الرّحمن أيّما تدعو فله الأسماء الحُسنى أيّما تدعو فله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك